أفَرَأيَتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَن تُمْ مِنَ الْمُزْلِ أَمْ نَحْنُ الْمُزِلُونَ لَوْ نَشَأْ أُجَالْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى تكذيب المشركين للبعث بعد الموت واستبعدوه قالوا وإذا متنا كنا ترابا وعظاما أعنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون قالوا هذا من باب الاستبعاد والاستنكار وكأن الله سبحانه وتعالى عندهم لا يقدر على إحياء الأموات بعد موتهم كما قال تعالى زعم الذين كفروا ان لن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 خير لكم أن تؤمنوا بالله ورسوله وما أخبر الله به ورسوله وأن تستعد لهذا اليوم الذي لا ريب فيه وهنا في هذه الآيات الكريمات ذكر الله الآيات الدالة على قدرته الكاملة التي لا يعجزها شيء وهم يعترفون بها هو يخاطبهم بما يعترفون به ولا يقدرون على إنكاره من توحيد الربوبية وأفعال الرب سبحانه وتعالى لا يقدرون على إنكار شيء من ذلك فما داموا يعترفون بأنه ربهم وأنه قادر على كل شيء فكيف يستغربون البعث وينكرونه فهذه الآيات فيها تقرير فيها تقرير قدرة الله جل وعلا على البعث بعد الموت وإحياء الأموت قال سبحانه وتعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقوا هم يعترفون أن الله خلقهم قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولوا من الله فأنا يفكروا فهم اعترفوا أن الله خلقهم من بعد ان لم يكونوا شيئا اوجدهم من العدم فالذي اوجدهم من العدم قادر على ان يعيدهم من باب أولى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ما داموا يعترفون ان الله خلقه وأوجدهم من عدم ألا يقدر سبحانه على إعادتهم هذا دليل عقلي لا يقدرون على إنكاره لأن الإعادة أهون من البدء وإن كان الله جل وعلا لا يعجزه شيء لكن هذا من باب الخطاب العقلي لهم ولهذا قال فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون بالبعث ما دمتم اقررتم ان الله خلقكم فلماذا لا تصدقون بإعادته لكم بعد الموت هذا إلزام لهم إلزام لهم بما اعترفوا به، ولا يمكنهم إنكاره، فلا أحد يقول خلقني غير الله، أو أنا خلقت نفسي، أو الطبيعة وجدتني، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. ثم بين سبحانه وتعالى كيف خلقهم ومن ماذا خلقهم؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أي ما تلقون من النطف في أرحام الإناث لأن الإمناء معناه الدفق أي ما تدفقون من النطف في أرحام النساء في قرار مكين هذه عملية هم يشاهدونها المرأة من قبل ما فيها حمل ولا تحمل إلا بزوج وبجماع وهذا ليس مقصورا على الادميين بل في جميع ذوات الارواح مخلوقات بل حتى غير ذوات الارواح حتى النباتات نباتات فيها ازواج ذكور واناث النباتات ايضا ذكور ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فرأيتم ما تمنع يعني قد رأيتم هذا واقعا إن المرأة تكون خالية من الحمل فإذا وطئها الزوج وألقى فيها هذه النطفة هذه النطفة تكون في قرار مكين تكون في قرار مكين ولا تضيع تحفظ ثم يمر عليها أطوار إلى أن تتكون جنينا ذا حياة وروح فالله سبحانه وتعالى يخلق من هذا الماء هذا الجنين إن أحدكم قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما. نطفة. يعني ما ثم يكون علقة مثل ذلك أربعين ثانية ثم يكون مضغة مثل ذلك أربعين ثالثة فإذا بلغ مئة وعشرين يوم أربعة اشهر أرسل الله الملك فيتولى هذا الجنين ليكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذا آدم عليه السلام ثم جعلناه نطفة هذه ذرية جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغه فخلقنا المضغة عظاما كسونا العظام لحم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق هذا ما بداية هذا الإنسان وهذا, وهذا تفصيل لقوله تعالى نحن خلقناكم كيف خلقهم الله على هذه الكيفية العجيبة ولهذا قال أنتم تخلقونه أنتم تخلقون هذه النطفة وتطورونها وتحفظونها هل أحد يعمل هذا من غير الله سبحانه وتعالى أبدا ولذلك ما كل نطفة يكون منها جنين ما كل نطفة يكون منها جنين وإنما ما أراده الله سبحانه وتعالى كان وإلا فقد يكون هناك تزاوج بين الذكر والانثى ولا يحصل ولا يحصل جنين ولا يحصل ولد أن هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى أنتم تخلقونه وين الجواب ما اجاب احد وقال نعم نحن نخلق ما اجاب احد ولن يجيب احد الى ان تقوم الساعه فالسؤال مفتوح والتحدي باقي لا احد يقول انا اخلق النطفه واطورها ابدا اانتم تخلقونه خلق ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ابدا الله جل وعلا هو المنفرد في الخلق والإيجاد أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون هذا تقرير أن الله هو الخالق هو الخالق سبحانه وتعالى وحده ولهذا عجز الأصنام وعبدتها أنهم لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون تخذون دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لو اجتمع الإنس والجن والأطباء والحذاق ليخلقوا ذبابا أقل شيء ما استطاع لان الله جل وعلا هو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى فهو المستحق للعباده ام نحن الخالقون لا احد قال ان الله ليس هو الخالق وانما كل يخلق ما استطاع وهذا وهذا من باب التحدي والاعجاز لهم الى ان تقوم الساعه اما من اما من يكابر ويقول ان الاولياء يخلقون الاجنه في البطون فهذا كذاب مفتر على الله سبحانه وتعالى يكذبه الكفر قبل المسلمين وقبل المؤمنين الكفر يكذبون هذا أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم السماوات والأرض بل لا يقنون إذا كانوا لم يقدروا على خلق أنفسهم لم يقدروا على خلق غيرهم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ثم قال جل وعلا نحن قدرنا بينكم الموت هذه آية ثانية معجزة ثانية أن الله قدر الموت على هؤلاء الخلائق ولا أحد يقدر على أن يمتنع من الموت أو يعمل شيئا يمنع الموت عنه لا الملوك ولا غيرهم ولا الاطباء والحكماء نحن قدرنا بينكم الموت يعني وزعناه بينكم الكبار والصغار والاغنياء والفقراء والرسل والامم والعلماء والجهال كل لا بد ان يموت كل نفس ذائقه الموت كل شيء هالك الا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هذا من ايات الله سبحانه وتعالى هذا الموت الذي هو مفارقه الروح للبدن حتى يصبح البدن جثة هامدة ثم يتحول إلى تراب هذه قدرة الله سبحانه وتعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين لا أحد يعجز الله سبحانه وتعالى وما نحن بمسبوطين أي بعاجزين على أن نبدل أمثالكم هذا أيضا وعيد من الله جل وعلا وعيد من الله جل وعلا في أنه سبحانه قادر على أن يهلك بيده الموت يسلطه عليهم فيموتون ثم يأتي بغيرهم يش يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا فهو القادر على أن يميت هؤلاء المتجبرين والمتكبرين أن يميتهم ويستبدلهم بغيرهم ولا يعجزون الله سبحانه وتعالى على أن نبدل أمثالكم نأتي ببديل عنكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أي ونحن قادرون على أن ننشئكم نحولكم من خلق إلى خلق لأن نمسحكم قردة وخنازير الله قادر على ذلك أو معناه وننشئكم فيما لا تعلمون بعد البعث لأن الله يبعثهم على حالة تختلف عن حالتهم في الدنيا فالناس بعد البعث تختلف حالتهم عن حالتهم في الدنيا فإذا بعثهم سبحانه فهي حياة دائمة لا انقضاء لها ولا موت لا انقضاء لها ولا موت كما في الدنيا ثم قال سبحانه وتعالى ولقد علمتم النشأة الأولى نشأة الأولى التي هي خلقكم في بطون أمهاتكم هذه النشأة الأولى النشأة الثانية هي الإعادة فالنشأة الأولى برهان ودليل على النشأة الثانية قل النشاه النشأة الأولى فلولا تذكرون تذكرون أن الله قادر على أن يحييكم بعد موتكم لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وننشئكم فيما لا تعلمون ثم قال سبحانه وتعالى مذكرا بآية أخرى فقال فرايتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون ما تحرثون يعني تحرثون الأرض بالمحارف ثم تلقون فيها البذر ثم تتركونه من الذي ينبته أنتم تنبتون أنتم ما تقدرون إلا على الحرث والبذر فقط فمن الذي يزرعه وينبته لو شاء الله ما نبت ولا ما استطعتم أن تنبتوا ما استطعتم أن تنبتوا أأنتم تزرعونه أي يعني تنبتون أم نحن الزارعون الذي ننبته لا أحد يقول نحن نزرع وننبت النبات إنما يستطيع أن يقول أنا أحرز الارض وألقي فيها البادر هذا مستطاع لكن انباته هذا لا احد يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى ولهذا لا تقول انا زرعت قل أنا حرفت اما الزارع فهو الله سبحانه وتعالى اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لا احد يقول انا الزارع ابدا فهذا دليل على قدره الله سبحانه وتعالى ثم ايضا اذا نبت من الذي يحفظه ويدرجه في النبات شيئا فشيئا حتى حتى يظهر عليه الثمر ومن الذي يحفظ الثمر الى ان يؤخذ هو الله جل وعلا الله قادر على أن يسلط عليه بعد النبات يسلط عليه ما يكلفه. ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما. سلط الله عليه الريح، سلط الله عليه البرد، سلط الله عليه البرد، سلط الله عليه الحريق، فيصبح حطاما، متفتتا. فمن الذي يحفظه من الآفات من الذي يحفظه بعد نباته من الآفات وينميه ويسوق الماء فيه في اغصانه وأوراقه من هو؟ هو الله جل وعلا لو نشاء لجعلناه حطاما ولم تستفيدوا منه وهذا مشاهد احيانا يسلط الله على الزروع افات تتلفها <تصفيق> لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم أي بقيتم إذا جعله الله حطاما ظلتم يعني بقيتم تفكهون يعني تتعجبون تتعجبون وتتحسرون تحزنون تعجب بحزن وتحسر كيف ان الزرع عقب ما بعد ما نبت وتكامل نباته ورجوناه صار خطاما ظهرتم اي بقيتم تفكهون اين تتعجبون تعجب حسره وحزن ثم تقولون أئنا لمغرمون الغرم هو الخساره اي نحن خسرنا هذا الزرع خسرنا هذا الزرع وغرمناه والغارم هو الذي يخسر الشيء أئنا, أئنا لمغرمون أئنا لمغرمون كما قال تعالى عن صاحب الجنتين فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا تحسر ويتألم كذلك أصحاب الزروع اذا سلط الله عليها ما يحطمها فإنهم يتعسرون ويعترفون أن الله جل وعلا هو الذي أتلفها وحرمهم منها بل نحن محرومون المحروم هو الذي اصابته جائحة اجتاحت ماله فأصبح محروم ولهذا قال جل وعلا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم السائل الذي يسأل والمحروم الذي أصابته جائحة وصار فقيرا بعد أن كان غنيا بل نحن محرومون لا يملكون غير الكلام هذا وهذا لا يجديهم شيئا وإنما يتعذبون به ويتحسروا انا لمؤرم بل نحن محرومون ثم انتقل سبحانه الى ايه اخرى فقال جل وعلا افرايتم الماء الذي تشربون الماء الذي تشربونه عذبا زلالا سائغا شرابه ونص على الشرب لانه اغلب وجوه الانتفاع بالماء والا فيه انتفاعات اخرى لكن اهمها الشراب لما ذكر الطعام في النبات والزرع ذكر الشراب لان الطعام والشراب هما اهم المنافع التي ينتفع بها الناس فرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن؟ يعني من السحاب؟ من الذي كون هذا السحاب؟ من الذي لقحه بالماء؟ من الذي ساقه إلى الأرض الميتة؟ من الذي أمره أن ينزل على الأرض بمقدار بقدر معلوم؟ ووزعه توزيعا عادلا لا ينصب جميع فلا ينتفع به وإنما ينزله الله ودقا ودقا من خلال السحاب السحاب كالغرابيل التي ينزل الماء من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله من خلال السحاب أنتم أنزلتموه من المزن الله جل وعلا هو الذي ينزله ويسوقه ولقد صرفناه بينهم ليذكروا صرفه الله ينزله على جهة دون جهة يمر من فوق الناس ولا ينزل ولا قطرة ثم يؤمر فينزل ما فيه في مكان آخر من هو الذي ساقه وصرفه هو الله سبحانه وتعالى أنتم أنزلتموه من المز، أم نحن المنزلون أم بمعنى بل بل نحن المنزلون ما حد يقول لا أنا المنزل ابدا ما قال هذا أحد, أحد الله هو الذي انفرد بإنزال المطر بقدرته سبحانه ورحمته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ثم قال جل وعلا لو نشاء جعلناه اجاجا اي ملحا لا يستطاع ان يشرب انتم تشربونه عذبا زلالا حلوا لو شاء الله لغير طعمه أجعله ملح أجاجاً لا ينفع أجاج يعني لا ينتفع به لا ينبت نبات ولا يدفع العطش ولا يطبخ به ولا يستعمل في أي شيء هذا هو الملح الأجاجي ليس فيه فائدة لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا أي هل تشكرون نشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه العظيمه وهي سقي المطر بعدما اجدبتم ويبست اراضيكم واقفرت مراعيكم وغارت هباركم من الذي جاء بهذا الماء وانزله أنبت به الزروع والأعشاب والمراعي من الذي خزنه في الأرض خزنه في الأرض لمصالحكم ووزعه في الأرض يمشي في بطن الأرض ويمشي على ظهر الأرض ايضا يمشي في الشعاب والأنهار ويمشي في بطن الأرض للآبار موزعاً بالقسط والعدل على حسب حاجة الناس فلولا تشكرون أي لما تبين لكم هذا هل لا تشكرون الله على نعمته ولا تكفروا نعمة الله وتنكرونها ثم انتقل سبحانه إلى آية أخرى وهي النار شوف من الماء إلى النار متضادات الماء والنار والله جل وعلا خلق المتضادات خلق المتضادات ذكر النار أفرأيتم النار أي قد رأيتمها التي تورون تورون يعني تقدحون تقدحون الزناد بالمروه فتخرج نار تخرج نار من بين الزناد الحديده والمروه تشتعل نار وتطبخون عليها وتستدفئون عليها تنتفعون بها منين طلعت النار الله اوضع فيها هذه المروه وهذا الحديد اوضع فيهما النار تولدت من بينهما وقيل المراد بذلك الشجر الشجر الذي تخرج منه النار وهو المرخ والعفار إذا حك غصن بغصن تولدت النار وهما أخضران من آيات الله غصن أخضر يحك بغصن أخضر فتتولد النار من بينهما الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ألا يدل هذا على عظيم قدره الله سبحانه وتعالى أوجد النار المحرقة من شجر مخضر من شجر مخضر أخضر كيف يجتمع الخضرة مع مع المادة المحرقة؟ هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى لاجل مصالح العباد وهذا الكبريت يستخرج من هذه المادة النارية هم يصنعونه منها من هذا النبات يصنعونه من هذا النبات افرايتم الماء فرعيتم النار التي تورون أنتم إن شجرتها الشجره التي فيها هذه النار وهي المرخ والعفار الذي إذا حك بعضه ببعض تولدت منه النار هذا من آيات الله سبحانه وتعالى أم نحن المنشئون الذي انشاها هو الله جل وعلا ولا احد قال لا نحن انشاناها ما احد قال نحن انشاناها ولم يقول هذا احد الى ان تقوم الساعه لن يقول هذا احد الى ان تقوم الساعه ثم بين فوائدها وان لها فائدتين عظيمتين الفائده الاولى ان الله جعلها تذكره تذكر بنار الآخرة هم يكذبون بأن الآخرة فيها نار وهي عندهم في الدنيا يا سبحان الله عندهم النار في الدنيا فيكذبون بالنار التي في الآخرة هذا من انتكاس الفطر نحن جعلناها تذكرا، تذكر بنار الاخره فإذا كنتم لا تطيقون نار الدنيا فكيف تطيقون نار الآخرة مع أن نار الآخرة أشد حرة ولا تقاس حرارة النار في الدنيا على حرارة النار في الآخرة وإنما هي جزء يسير من نار الآخرة والعياذ بالله والنار جهنم أشد حرا. نار جهنم أشد حرة فهي تذكر بنار الآخرة فإذا مستك حرارة النار في الدنيا وتألمت فتذكر نار الآخرة إذا كنت لا تستطيع القرب من نار الدنيا إلا من عن بعد وتتخذ وقاية تقيك منها أتذكر نار الآخرة فاتخذ وقايه من الأعمال الصالحة يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وليست نارا كما تعرفون وقودها الناس والحجارة جثث الكفار تشتعل فيها والحجارة حجارة الكبريت أشد اشتعالا والعياذ بالله أي مثل نار الدنيا وقودها الحطب أو الفحم أو الغاز لا هذه وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله وعدت للكافرين نحن جعلناها تذكر هذه الفائدة الأولى قدمها الله سبحانه وتعالى لأهميتها وللدلاله على ان هناك نارا اشد منها ستتخذ من دونها الوقايه بالاعمال الصالحه والا فانك ستدخلها حتما ان لم تكن قد اتخذت الوقايه فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جفية إلى قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفية نار الدنيا يمكن أن تهرب منها يمكن أن تبعد عنها لكن نار الآخرة ما يقيت منها إلا العمل الصالح فقط ما لك وقاية فراى المجرمون النار فظنوا أنهم يعني تيقنوا انهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا فلا بد من ورود هذه النار جميع الخلق يردونها بالمرور على الصراط بالمرور على الصراط المؤمنون والكفار يمرون على الصراط فالمؤمنون ينجون منها منجى الذين اتقوا وأما الكفار فإنهم يقعون فيها والعياذ بالله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية إن الله عليه هذه فائدة عظيمة الفائدة الثانية متاعا للمقوين متاع استمتع بها في الدنيا الدنيا يستمتع بها وهذا من آيات الله تطبخون عليها وتستدفئون بها وتستنيرون بضوئها فيها فوائد عظيمه في الدنيا متاع للمقوين قيل للمسافرين لان المسافر اشد حاجه الى النار من الذي في البلد لان الذي في البلد عنده شيء يستدفي به وعنده لكن الذي في البر ما شيء يستدفي به ويتقي به البرد إلا النار يستدفئ بها ويصطلي يصطلي عليها فمنفعة النار في الدنيا شاملة للمسافرين ولغيرهم ولكن المسافرين أشد حاجة أشد حاجة إليها لأنهم في العراء يحتاجون الى تدهيه يحتاجون الى أن يطبخوا طعامهم عليها اما اللي في البلد يمكن يجد غير غير الطبخ يجد طعام غير الطبخ لكن اللي في البر ما عنده الا ما يطبخ من الطعام نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين المقوين من القي او القي وهو وهو وهو الارض الجرده الجرده التي ليس فيها, فيها نبات الارض القفر سمى القي للمقوين يعني البائتين في القي وهو وهو الارض العرض التي ليس فيها شيء القفر <تصفيق> نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين لما ذكر هذه الآيات العظيمة نزه نفسه سبحانه وتعالى عما وصفه به المشركون من العجز وعدم القدرة على البعث فقال فسبح يعني نزه فسبح باسم ربك أي نزه اسم ربك العظيم نزهه عما وصفه به المشركون من العجز عن بعث الأموات من قبورهم لأنه اتضح من هذه الآيات أن الله لا يعجزه شيء ففي هذا رد على هؤلاء المشركين قال هذا قال وما نحن بمسبوقين اي لسنا بعاجزين كما يظنه الكفار فسبح يعني نزه باسم ربك أي اسم ربك الباء صلة الباء صلة أو سبح باسم ربك أي متلبسا متلبسا ومتبركا باسم ربك أي بجميع اسماء الله لأن المضاف المفرد المضاف يعم باسم ربك أي بجميع أسماء ربك كما قال جل وعلا تبارك اسم ربك الجلال أي جميع أسماء الله سبحانه وتعالى مباركة باسم ربك العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته وعظيم في أفعاله سبحانه وتعالى فهو العظيم المنفرد بالعظمة الكاملة التي لا يضاهيها شيء هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. <تصفيق> نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل إنكار الكفار للبعث هل هو نابع من كفر وجهود أم هو نابع من تكبر وجهل كله نابع من من جهل ونابع أيضا من تكبر. نعم. سماحه الوالد يقول السائل يقول بعضهم إن, إن الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام في الجنة واخرجته منها أنها شجرة الزقوم فهل هذا صحيح؟ هذا باطل الجنة ليس فيها زقوم هذا في النار هذا ما يدري وإن حتي ما يدري عنه شجرة الزقوم في النار ما يدري في الجنة نعم الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل إنها شجرة تخرج وين تخرج يصل الجحيل وين جابه الجنة هذا هل جاهل هذا؟ نعم الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لقارئ القرآن في الجنة اقرأ ورث وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها والسؤال هل انقراة والارتقاء تكون من حكم في الجوف أمل كل من يقرأ القرآن في الدنيا يقال له ذلك كل من يقرأ القرآن لكن ما هو المقصود قراءة القرآن فقط؟ المقصود العمل به يقرأه ويعمل به أما الذي يقرأه ولا يعمل به فإن القرآن يزخه على قفاه إلى جهنم. ما هو بالمقصود أنه بس يحفظ القرآن يجين صوته بالقرآن وقال هذا هو اللي يصعد في الجنة لا هذا لا بد أن يكون معه عمل فهم معه فهم للقرآن وعمل به هذا هو الذي يقال له يوم القيامة هذه الكرامة العظيمة نعم أحسن الله لكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم تعليق شيء من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأذكار الثابتة على مؤخرة السيارة بغرض تذكير الناس بذلك تعليقات هذه تحت امرين الأمرين الأمر الأول أنهم يجعلونها حرز من العين ومن الآفات ومن ومن وهذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا من التمائم يصير من التمائم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك وفي الحديث الآخر من تعلق تميمة فلا أتم الله له وفي حديث ثالث من تعلق تميمة فقد اشرك هذا معنى والمعنى الثاني أنهم كما ذكر السائر يعلقونها لأجل الذكر والتذكير وهذا شيء لم يعمله السلف وهو أحرص منا على التذكير والتعليم ما كانوا يكتبون القرآن على الجدران وعلى الرواسل وعلى ما كانوا يعملون هذا لعلمهم أن القرآن يجل عن هذه الأمور ويخفض نعم أحسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني أن جهنم من الجنة والناس أجمعين واضح أن الله جل وعلا لم يجبر الناس على الإيمان وإنما جعله اختياريا جعله اختياريا من شاء آمن فيكون له السعادة ومن شاء يكفر، فيتكون له النار هذا اختيارك انت أنت اللي اخترت لنفسك هذا فالله لم يجبر الناس على الإيمان وإنما جعله اختياريا لأجل, لأجل أن يميز بين من يطيع الله باختياره ومحبته ورابته ومن يتكبر ويعصيه نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل ظهرت صور لبحار تشتعل فهل يمكن أن يقال أن هذا من الإعجاز وأن البحار الموجودة الآن تتأجج نارا ها يقول حسن الله عليكم ظهرت صور لبحار تشتعل فهل يمكن أن يقال أن هذا من الإعجاز وأن البحار الموجودة الآن تتعجج نارا أم أن هذا يكون يوم القيامة فقط هذا والله أعلم أنه افتعال من بعض الناس من الذي قال هذا ومن الذي قال أن البحار تشتعل هذا يوم القيامة اذا البحار سجرت يوم القيامة عند قيام الساعة أما الآن البحار كما تعلمون البحار مياه البحار مياه ليست نارا وفيها مصالح للناس للسير فيها بالمراكب ونقل البضائع والأسفار لو هي تشتعل ما استطاعوا الناس يسافرون عليها ولا استطاعوا يحملوا تمشي فيها السفن والبوارج والمراكب فهذا يظهر أنه مفتعل نعم أحسن عليكم الوالد يقول السائل هل ورد حديث في أن من أصابه فاقة أو حاجة يقرأ سورة الواقعة وهل هناك سورة إذا قرأها المسلم تسد حاجته وفاقته نعم ورد في سورة الواقعة أنها ينفع الله بها الفقير إذا قرأها ورد هذا تجدونه في مذكور في تفسير ابن كثير في أول في أول السورة والقرآن كله مبارك نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل لو مات الجنين في بطن أمه قبل أربعة أشهر هل يصلى عليه لا قبل أربعة أشهر لا يصلى عليه لأنه لم تنفخ فيه الروح لا يصلى عليه لكن إلف في خرقه ويدفن ويدفن في الأرض ولا يأخذ أحكام الجنازة نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بأطفال الأنابيب وهل هي جائزة شرعا هل هي أطفال الأنابيب أنا ما أدري عنها. قال الأنابيب أنا ما أدري عنها أنا أتكلم عن أطفال بني آدم أما الأنابيب هذه الله اعلم بها ما اعرفها نعم أحسن عليكم سمحت الوالد يقول السائل ظهر في الآونة الأخيرة من يقول أن من أكل أصنافا معينة من الخضروات والنباتات بكمية معينة تجعل الوسط الذي ينشا فيه الحيوانات المنوية ويجعل ماء الرجل يسبق ماء المرأة فيكون نوع الجنين ذكرا فهل هذا صحيح؟ يسأل أهل الطب هذا يسأل عنه الأطباء ما هي الأشياء المنشطة للحيوانات المنويه المنوية يسأل عنه الأطباء عندهم خبرة بهذا أما الإذكار والتعنيف هذا بيد الله سبحانه يهب لمن يشاء ينازل ويهب لمن يشاء الذكور لكن قد يجعل الله سببا قد يجعل الله سببا في النباتات ينشط الحيوانات الله أعلم نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يستطيع العلم الحديث معرفة الجنين في بطن أمه في الأطوار الثلاثة الأولى النطفة والعلقة, النطفة والعلقة والمضغة مع أنهم يقولون عن ولد الأنابيض أنك تحدد ماذا تريد ولدا أم بنت إنك تحدد ما لا تريد هذا لا يكون ابدا هذا بيد الله سبحانه وتعالى أو أنت اللي تحدد ذكر ولا تحدد أنثى ومن أن الأشعة تبين ما في الأرحام من الأجنة من نشأتها وتطورها وآلها سليمة وغير سليمة نعم هذا موجود هذا موجود في الأشعة تظهر هذه الأشياء نعم بسم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض طلبة العلم يقولون إن الاستمطار الصناعي الآن لا بأس به وليس فيه مخالفة بأن الله هو الذي ينزل الغيث هل هذا صحيح؟ ما أدري الله جل وعلا قال أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أنا أؤمن بهذا وأنه لا ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى واما هم فلهم أن يعتقدوا ما شاءوا نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رايكم بكتاب صفوة التفاسير للصابوني وهل تنصحون طالب العلم الممتدئ بقراءته هذا الكتاب عرض على عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء وفي حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وأمر لجانا شكل لجانا من العلماء في قراءته فكتبوا عنه تقارير وبينوا فيه أخطاء كثيرة والكتاب ما هم من كلام الصابوني إنما هو جمع من من الكتب جمعه من الكتب على ما فيها جمع الصحيح مع غير الصحيح ولم يميز بين هذا وهذا فهو مجموع مختلط من صحيح وغير صحيح نعم وكتبت عليه ملاحظات طبعت الملاحظات وتوزع الآن ملاحظات عليه نعم سباحة الوالد يقول السائل ما هي الأمور التي تعين المؤمن على الثبات على طاعة الله عز وجل وذكره الدعاء أبناء يقول يا مقلب القلوب والأبصار هبت قلبي على دينك يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن يبتعد عن رفقة السوء يبتعد عن الأمكنة التي فيها معاصي فيها سوء يبتعد عن النظر في الفضائيات المنحطه السافلة يبعد عن هذه الأشياء إذا كان يريد سلامة دينه وسلامة عرضه يبتعد عن هذه الأشياء ويلازم مجالس الذكر ويجلس مع الصالحين ويبتعد عن مواطن الشر نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل كيف الجمع بين قوله تعالى وننشئك وننشئكم فيما لا تعلمون حيث مر معنا أن هذا يكون يوم القيامة بحيث يبعث الناس على غير حالتهم وبين قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده فالناس يبعثون كما هم لكن الله قادر على أن يحول يبعثون كما هم لكن قادر على أن يحول هذا في الدنيا ويبعثهم قردة وخنازير كما قال الله جل وعلا لأصحاب السبت كونوا قردة خاسئين فمسخهم الله عز وجل نعم الله قادر على كل شيء نعم عليكم وأيضا كما ذكروا أنه الإنسان في الآخرة يختلف عنه في الدنيا يكون له حالة غير حالته في الدنيا لا يعتريه مرض لا يعتريه موت في الجنة لا يعتريه كبر لا يعتريه هرام طويل الجسم طويل القامة وأصحاب النار ايضا يعطون قوة على تحمل النار ولا يحترقون ليتمدد عذابهم فيها والعياذ بالله فالله ينسئهم الآخر خلقا آخر غير خلقتهم في الدنيا نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم لا يقول ما المقصود بقوله اعنتكم تعبكم معناه التعب، وسبب نزول الآية أنه لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم تحرجوا من أموال اليتامى فصاروا يعزلون طعامهم يجعلون طعامهم على حدة طعام اليتامى على حدة ولا ياكلون معهم خوفا من هذه الايه هذه الايات الله جل وعلا فرج عنهم سألون تعامل عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فإخوان تخلطون طعامهم مع طعامكم تاكلون جميع لا باس بذلك ولو شاء الله لا اعنتكم يعني اتعبكم والله لا يريد لكم العنف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقول الولاماء إن توحيد الربوبية مستززم لتوحيد إلى الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية نعم نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل قول الإنسان زرعت المزرعة والسؤال السائل نعم ولو... السؤال اللي مر. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقول بعض العلماء إن توحيد الالهيه مستلزم لتوحيد الربوبيه وان توحيد الربوبيه متضمن لتوحيد الالهيه نعم توحيد الربوبيه مستلزم يعني من اقر بالربوبيه يلزمه أن يقر بالألوهية فاي لم يقر فانه لم يأتي باللازم هذا معناه أن من أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية فلا يعبد إلا الله جل وعلا وأما ان توحيد الألوهية متضمن يعني التضمن هو الدخول هو الالتزام هو دلالة الشيء على شيء خارج عنه وأما دلالة التضمن فهي دلالة الشيء على شيء داخل فيه فإذا أقر بتوحيد الألوهية فإن, في فإن توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية فمن اقر بتوحيد الألوهية فهو مقر بتوحيد الربوبية من باب أولاد الدلالة عندهم على ذات تقسام دلالة مطابقة ودلالة التزام ودلالة تضم دلالة المطابقة دلالة الشيء على تمام معناه دلالة الالتزام دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه دلالة التضم دلالة الشيء على شيء داخل في معناه داخل في معناه هل عند الاصوليين نعم. وعند علماء البلاغة نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى أم نحن المنشئون كيف نعرف أن أم بمعنى بل وما الفرق بينها وبين قوله السياق خلص. أي بين هذا السياق تأتي أحيانا للإضراب والانتقال تأتي أحيانا لمعنى بل نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل قول الإنسان زرعت تأتي أحيانا بمعنى الاستفهام فأملها عدة معاني نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل قول الإنسان زراءة المزرعة وهو قصده أنه حرفها هل عليه شيء من الاسم ما عليه شيء لكن ينبغي أنه هو حرف ولا يقول زرعت ينبغي هذا أما إذا قال زرعت قصدها الحرف هل هذا أسجد ذلك نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل تقدم في جواب سؤال ماضي أنه بين الأذان والإقامة ليس محلا لرفع الأيد في الدعاء فما, فما يكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي يستحي أن يمد إليه عبده يديه فيردهما صفرا ومعلوم أن من أداب الدعاء رفع اليدين هذا في الجملة ما كل دعاء ترفع فيه اليدان إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيه ما بكل دعاء أجل التشهور للأثير فيه دعاء ترفع يديك لا ما بكل دعاء ترفع فيه اليدان هناك أجدئه لا ترفع يديه نعم أصل الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل يقول البعض في الركوع في السجود ترفع يديك في الدعاء ما ترفع يديك ما ورد هذا نعم أصل الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة هل يشمل قوله الناس الثقلين الجن والإنس يشمل الكفار يشمل الكفار قدوا الناس عن الكفار ولهذا قالوا عدة للكافرين نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل يقول البعض إنه كما صلحت معجزة إحياء الأموات للنبي عيسى عليه السلام فإنها تجوز أن تقع على الأولياء وهذا من قولهم أن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي فإنه يجوز أن يكون كرامة لولي فما صحة هذا القول كلام باطل معجزة الأنبياء لا يشاركهم فيها غيرهم لا يشاركهم فيها غيرهم وإلا لم يكن هناك فرق بين الأنبياء وغيرهم كان كل人 يقول أنه يصر نبي لا معجزات الأنبياء لا يشاركهم فيها غيرهم كرامات الأولياء هي معجزات للأمّية، لأن الأولياء ما حصلوا عليها إلا باتباع الأمّية، فهي معجزات للأمّية، وليست معجزات للأولياء، معجزات للأمّية، لأنهم ما حصلوا عليها إلا باتباع الأمّية. نعم. عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. يقول هل المراد بقوله قدرنا اي جعلناه عليكم وقدر ام هو كما مر معنا وزعناه عليكم ام هما جميعا صحيح نعم ان الله وزعه على الخلق كل نفس ذائقه الموت اما التقدير معروف أنه مقدر ما يقع شيء الا بقضاء الله وقدره نعم صلى الله عليكم ورحمه الله هو مقدر وموزع كلاهما نعم نسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل مع قرب الاجازه في الصيفيه وتوقف الدروس وسفر الكثير لبلادهم فما وصيتكم لطلابكم في هذه الاجازه وصيتنا لهم بتقوى الله في السر والعلانيه وفي الاجازه وفي الدراسه وفي غيرها اتق الله حيثما كنت وايضا وصيتنا نواصل طلب العلم على المشايخ والمطالعه واللي عليه تكميل دروس يطالع الدروس التي سيختبر فيها في هذه العطلة واللي ما عليه تكميل يطالع لأجل تتقوى معلوماته المطالعة فيها خير والدراسة على المشايخ أحسن بعد نعم الله عليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى أَأَنْتُمْ تزرعونه أم نحن الزارعون يقول هل يجوز أن يقال إن الله تعالى زارع ومن أسمائه الزارع لا ما ورد هذا إنه من أسمائه الزارع هذا من أفعاله هذا من أفعاله سبحانه وتعالى وهل من باب الإخبار ما هو من باب التسمية من باب الإخبار نعم أحسن الله ليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم وضع هذه الكلمة وتعليقها وهي قولهم ما شاء الله تبارك الله تعليقها على البيوت وهل هي من التمائم؟ هذه ليست آية. ما شاء الله تبارك الله من الذكر. إلا إن كان قصده ان مجموعة من آيتين تبارك الله رب العالمين. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. لا ما هي بآية ما شاء الله ما, ما, ما, ما هي بآية. الله جل وعلا قال وما تشاءون الا ان يشاء الله ما قال الا ما شاء الله قال الا ما الا ان يشاء الله ما, ما اذكر له القران كلمه ما شاء الله نعم ولولا لا دخلت صح لو لا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا اذا تكون مجموعه من ايتين مجموعه من ايتين تبارك الله هذه من آية وما شاء الله من سورة من الكه نعم لكن هذه ممركبة من آيتين ليست آية مستقلة وكما ذكرنا أن والتعليقات تجنبوها تجنبوها لأن هذا شيء لا يخلو إما أن يكون من باب التمايم ولا يجوز وإما أن يكون شيء محدث لم يفعله السلف ويعلقون هذه الأشياء ويشتبه هذا بهذا يشتبه ما يعلق لاجل التركيب بما يعلق لأجل التميمة يتجنب هذا الأمر نعم أحسن الله إليكم سماح الوالد يقول السائل هل يجوز الدعاء بقول بعضهم اللهم إني لم أجئ خوفا من نارك ولا طمعا بجمعه هذا دعاء الصوفية هذا كلام باطل كلام باطل هذا كلام الصوفية الأنبياء يعبدون الله خوفا وطمعا خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه فهذا مخالف لدعوات الأنبياء عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل يرز هذه الأيام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه افتراق الأمة على 73 فرطة فهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ نعم بمجموع طرقه صحيح وقد كتب العلماء في جمع طرقه و وظهر أنه حديث صحيح بمجموع طرقه لكن هؤلاء يريدون أن الأمة سوى وأنه لا أحد عنده ضلال ولا أحد عنده مخالف وكل الناس سوى هذا اللي يريدون يقولون ما في تميز بين الناس الناس كله إنسان كلهم بنو آدم هذا اللي يريدون موعون يريدون موعون الدين وموعون الولى والبراء وموعون تقسيم الناس كما قسمهم الله إلى مؤمن وكافر وفاسق ومنافق يريدون هذا يريدون الناس يجعلون الناس شيء واحد نعم هذا ما يصير ابدا لا يكون الناس شيء واحد الناس متفاوتون نعم أحسن الله سماحة الوالد يقول السائل إمام نسي واجبا من واجبات الصلاة وقبل السلام تذكر ذلك ولكنه تعمد ترك سجود السهو وهو عالم بالحكم فما حكم فعله هذا لأنه يقول ما عدا الأركان لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة إذا تعمد ترك الواجب تبطل صلاته. لو تعمد ترك الجلوس بين السب التشهد الأول لو تعمد ترك الجلوس للتشهد الأول تبطل صلاته مع أن التشهد الأول واجب ولكنه إذا نسيه يجبره سجدة يسأو نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا انتهى المؤذن من الأذان ومضى وقت يسير فهل يقضى ذكر الأذان نعم ما دام الوقت يسير يأتي به ويأتي بالذكر الذي بعده نعم السلام الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل يقول أحد المعاصرين إن الصوفية هي عين التوحيد ويقول إن جذورها يرجع إلى السلف الصالح فما رأيك توحيده هو توحيده هو ما هو توحيد المسلمين توحيده هو نعم كيف هذا توحيده السلف الصالح يعني سلف الصوفية ما هو السلف الصالح الصحابة والتابعين سلفه هو يعبر عن نفسه ما هو يعبر عن المسلمين نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعضهم إن الواجب على المؤمن أن يبغض من الكفار المحاربين فقط فما حكم هذا الكلام؟ الله جل وعلا أوجب بغض الكفار جميعا ولكنه فرق بينهم في المعاملة لا في الحب الحب كلهم يبغضون لأنهم كفار أما المعاملة فمن لم يسئ إلى المسلمين ولم يعاون عليهم عدوا، فهذا يكافى بالإحسان إليه أن تبروهم وتقصط إليهم هذا هو الذي يفرق به بين المحارب وغيره وبين المعاهد والمستأمن وغيره هذا في المعاملة أما البغض فنحن نبغض الكفار جميعا حتى الوالدان إذا كانوا كفارا إننا نبغضهم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فهذا القول باطل هذا قول باطل واضح البطلان. نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل حدث اليوم بأن صلينا العصر وعندما كنا في الركعة الأخيرة والإمام ساجد نعم. يقول صلى الله عليكم حدث اليوم بأن صلينا العصر وعندما كنا في الركعة الأخيرة والإمام ساجد دخل رجل وكبر بصوت مرتفع فظن المصلون أن الإمام رفع من السجود فرفع جل من في المسجد والإمام لازال ساجدا ثم رفع الإمام من السجود والسؤال ما حكم صلاة المؤمومين في هذه الحالة من تعمل ولم يرجع ويرفع بعد الإمام تغطل صلاته أما من لم يتعمد صلاته صحيحة لأن الواجب أنه يرجع للسجود ثم يرفع بعد الإمام هذا هو الواجب أما إذا لم يفعل هذا جاهلا فصلاته صحيحة يعذر بالجهل أما إذا كان يعلم تعمد هذا صلاته نعم أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم وضع المصحة في السيارة أو المنزل المهجور؟ بدعوى أنه يطرد الجن ويحمي من العين هذه هي التميمة هذه الج القرآن ما يجعل تمائم هذه تميمة فلا يجوز هذا وهذه إهانة للقرآن أيضا هذه إهانة للقرآن أنك تحمله من غير قصد للتلاتة للقراءة فيه وإنما تحمله لأجل حفظك من العين وما هذا كمايم لا يجوز هذا نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد